غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين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 ولو ترائذ المجرم لنا كسور أوسهم عيد ربهم ربنا أبصرنا وسمحنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من إلى أمل أن نجhed نما من الجنة والناس أجمعين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 فتجافجروهم عن المضاعيع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينافقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مِنَ الَّذِينَ كَمَا كَانَ فاسقا لا لَا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بِمَا بما كهلوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منا أعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْأَضَلَ مِمَّا ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِمْ أَحْرَظَ عَنْهَا إِنَّمَا مِنَ الْوَجْرِ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءٍ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 أو لم يهذلهم كم أهل كلام قب لهم من القرون يمشون في مساكليهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرع تحك منه أنعامهم وألكسهم أ يبصرون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 هل أتى على الإنسان لحين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة نمشى النبت له فجعلناه سميعا بصيرا.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 يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجهه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكهين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلية قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا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 وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمه لأعد لهم عذابا أليما